بسم الله الرحمن الرحيم مؤسسة العزائم يوران لكبي شريعتنا والمثال ومشكات الهدايات والكمال هي الحق الذي زاق الزياجي وباء بخزي الكفر المثال الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لساني يفقه قولي درع عزة ماندو موحدين رونو مخي درس كمونغا تعريف ذكركو چا عقیده په لغت کې ست ویل او ور سره د عقیدی اصطلاح تعریف هم ذکر شو نو وسنی درس کې به مراتب الدین ذکر کی گی. او دا او تاسو فی جندل چې اغل لازم او ضروری دی د دی وجنه په یو حدیث کې راغلی دی کوم ته چې حدیث د جبریل علیه السلام مل کی امام مسلم رحمه الله دا راوې ذکر کرده دی تاسو ټولو ته توجه شي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرمائي بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اضطلع علينا رجل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرمائي ويو وقد دوقاتنا نبي صلى الله عليه وسلم سروا ونسف منبان ليو كسر اخكارشو جتك سبني جامي اچوليو شديد سواد الشعر اتق تكتور ويختان او داس سره چغيبان سفر نخي نه خاني نخ كار ولا يعرفه منا أحد نمونګه پي جندوم نو چې داس سوق دي تر دې چې د نبي صلى الله عليه وسلم خاطراله فسند ركبتيه الى ركبتيه د نبي صلى الله عليه وسلم سره دا دواړه زنګونان چې د هغه وجنګول ځکه نبي صلى الله عليه وسلم چې کلم ناسو درس وکاو نو تشهد د تشهود په طریقې سره ناس او وضع کفې اله فخذې إذا د ولخ په لاسونه د نبی صلی الله علیه و سلم په او دا خبره وکړه چې محمد صلی الله عليه وسلم سلم عن الإسلام منت الاسلام بارے خبر را ک چې د اسلام سته ویل الله عليه وسلم سلم و الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله الإسلام هو أن تتوقع في هذا المصدر أن نشتد لعيق عبادة ما سواء رب العالمين وأن محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم أو محمد صلى الله عليه وسلم هو الله رسول الله عز وجل نبي دي. وتقيم الصلاة أو أن تقوم بمزباباً أو أن تقوم بزكاة او في رمضان روجيك لأغواني سي او حجوك إن استطعت إليه سبيلا كترت استاغيتا دا تاقوس لاري أو تاقت لاري قال صدقتا ونبي صلى الله عليه وسلم جوتا إسلام تشريفك إن أغوط بيرتا برماي قال صدقتا رشتهدهويل فعجبنا له يسأله ويصدقه نو موږ دې خبرې ته تعجب وکړو چې هم تاسو کې واپس بیرته تسټيقم کې چې تا الله عليه وسلم ته فرمای فأخبرني عن الإيمان. ما خبر راک په باره د ایمان کې چې د ایمان سره تل کېږي الله عليه وسلم ته أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. دا چې ته ایمان راوړې ته الله عز وجل باندې ایمان راوړې وعليكم ایمان راو او بانی ایمان راودي او دهغي په کتابونو باندې ایمان راودي او رسولانو باندې ایمان راودي او پرز د قیمت باندې ایمان راودي او په تقدیر باندې ایمان راودي کو خیر او کو په دې هر څه تر ازی قال صدقتا ولسړيو ته به ول چې تا رښتې ویل و نبی صلی الله علیه وسلم سلم نه دریم ته پوسو کو عن الاحسان في إحسان الذي يخبره في إحسان ستوي. نبي صلى الله عليه وسلم يقول أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك إحسان دي تولك فإن الله عز و جل عبادت دعوه يقول أن الله تعالى إحني. يعني فإن الله عز و جل بندگي فإن الله عز و جل بندگي گوجهزه الله تعالی این المخمخ مت الله عزوجل لا لدی اوزدا اینما او کچرته دهم نشی کوله فالا لم تكن تراه فانه یراك کو مثلا تیمخ مخ نشلی دلی داس الله عزوجل خطته گوری کنه کو تو نو تخو اینی کنه نو عن الساعه چمو خبر راکه فبارد قیمت کی چ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تفرماي فرمائی مل عنها باعلم من السائل و نه هر څو چې دا غنه تاسو کړې شਵੇ دې ډیر پوهه په بار د قیمت کې دا هغه چانه چې خپل تاسو کوونکی دې یعنی مقصد دا چې ته الله عزوجل خاطی داغين غنه هر خبر چې دی اوري چې ته دې خبر نه نو زبته کوم ځکه خبر شمه خو د قیمت علم سر الله عزوجل سره دې نبی فاخبرني عن اماراتها ما خبرك د على مباركي چد قيمت على ميد نبي صلى الله عليه وسلم وتفاي أن تلد الامه ربتها چكل وين سراولي او زند پار خپل بادار او سيد چيغه وزيغي سبحان الله يقنن غدور د مسلمانانو رونو سړي سوچو کی د سوو ور ن زمان ک لورګانانی په میدو باې امرونه کوي مور ته یو خبره و توی ته په سپږي پلارو ته یو خبره وکې سپږي اکثر لورګان چې د کتونو ک پرتی او من د کارونه کوي او دارنګې نور غیره داسې مشران بر شي چاغ به کم زور او ب کاره خلک غپغه عزاتمنو خلکو باې مشرران شي دا د قیمت نخې خان دي او د قیمت عمون بهلام ده او دندا وانتر الحفات العرات العاله رعاء الشيء او كلجتاغه خلقويني چاغه پخپيب لبو پخپو باندې په بازار بوتان چفل سشنو او بربند بو سوال كونكي بو او ګړي بزيف سترولي يتطاولون في البنيان او رالگي بده يوب سترب مقابلي كي په بنگلو كي چتا لس چتا جوړه كلاز بشل چتا جوړو سبحان الله پیغمبر چې سر مخ خبره رې شوه تاسو ګورئ دا عربان چېیو مخکې وختې به دل سوالونه سوالونونه کول نن سبا تاسو سمر څومره مالداره دي سومره بګلی جوړی دارنګې تاسو زمون پهې دا کوچین خلک چېوو دا ډیر خریبانانو و به زیې به سرهوللی پزار به پخفو باې نو د سبا ورشه کاروبار چې دی هغه د کوچانو دی غټه بنګله چې کومځای کې غ د کوچانو ده. ذل قيمة نخذة ذل قيمة على مدى عمر بن خطاب رضي الله عنه فرمائي ثم انطلق وبعد عصرية لحظة فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ ومنغ بيالك وخلت يسارشو وبعد نبي صلى الله عليه وسلم ماتوي يا عمر تبوحشو لأسوال كونك سوكو؟ وماو تبال الله ورسوله أعلم الله و رسول بدیبان خپوی خب صحبنا اشنا خلقو موحدین ورونو د سینو چې زمونږ استادو په شان ته ځانه مجتهدین او چې سودی ته پوسو کی مخک نغره دانگی نا ځانه مفتي نه جوړوي بعد مون او تاسو هر مسله چې راځي په یو مسله نه پوی ګبا چې پای کې سکوت کو د حق ورستو علماي کرامو د حق برکه ته پوسو پختنه وکو داس نه چې سرط سوټو یاد کې کی او بیاه خبره کې به ځان نه د مفتب جوړکل بیا په باندې سړی مررا کږي اکثره خلک استاز نه لري خپل یو شیخ نه لري او چې کتاب د چا استستا شو د تاسوګورې دا خلک به مرا او لړ تاسو سالونې تاسوګورئ انشاء الله تعاله پهدي ذهن خلاص شي ووج دا د چې ه خبرې باید چې ځان استاز ولری د هغې هغې باره کې پختونه کوي چې تاسو ذحهن سازی کوي؟ په هغه مسله هم پویه کوي او صحابنه اشنا خلک و خبره به نه پوهیدل بس الله و رسول په دې ښه پوهیږی ته د الله رسول وضاحت وکړه د دې وجې نه علمای کرام پرمایی لا اعلمو نصف العلم چې زه نه پوهیږم دا هم نیم علم دی چې یو سړی دا چا تپوس وکړو او وویل چې زه نه پوهیږم دا هم نیم علم دی د دې وجې نه امام مالک رحمهالله بارهکې را ځي و یو کس راغله تپوسې کو وکو نو ویي هغه چپ معلومات نشته دی نو بل کس ناستو هغه چې دا خوړه وړه مسله ده دا خو ماته م ته څنګه نه یا دا مسله ده و ایمام مالک رحمهلله ورته غوسه شو چې د دې ن مسله چې دی هم نه ده بلکې دا د الله عز وجل طرف نه راغلي وحېده نبی صل الله علیه سلم باندې نازل شوې ده دا هره یوه مسله ډېره غټه درنه ده ان سنلقی علیکه قولا نو با چمن و تاسو په یو مسله باندې با چې چې الله او رسوله علم الله ورسوله په دې خپویږي با چې یو عالم نه دا غي بارکه تفوس کو علم عليم دړو علماء داسي یو مسله باندې نه پویګي نو خلکو ته زاندس دا غي چې زه په هر بس جواب کینا دا ظلم ده چې نه پویږي او چې زب کتابو شاء الله تعالی به قلاله جواب درکم زکه د کرامو رحمل وبچمن او تاسو په هغه بسلاړو نوبي الله عليه وسلم فرمای فإنه جبريل دا خو جبريل علیه السلام آتاكم يعلمكم دينكم دا خو جبريل علیه السلام او دا راغلو تاسو تدید پرچ تاسو ته دین وخی نو ازتوندو موحدین اورونو په دې حدیث په مختصر او جامع شكل باندې دین چې اړه بین شو دی او حدیث کې ډېر هم دی یوسف تمن ذکر کوغه دا د طالب العلم د پار ادب چې سړی تپوس کوي په کومي طریقې سره تپوس کوي سر تپوس کوله اقسام ان الله تعالی و به په بل وخت ذکر کو او د صحابه کرامو ادب د نبی صلی الله علیه وسلم سره او د نبی صلی الله علیه وسلم سره د هغې تعامل او علم او د صحابه کرام نبی الله عليه وسلم خبر خبره توجو د عمر رضی الله عنه حافظ چسمر قوي حافظي ولا انسان او د سنور گن شمر مباحث چمن د تفصیل نشتاب کو او مقصود تبراشو، براشو د دې حدیث نه معلومه شو چې د دین چې د دي اول اسلام دوم ایمان درې چې د احسان دي وحید نورونو به چمن او تاسو کو او اینده مخ کی به ان شاء الله تعالی مخ کی منگو تاسو زوب په هر یو کې تفصیل وکو چې اسلام څه ته ویل کی د اسلام تعریف څه شی دی د غیر کانس څه دی د ایمان تعریف په دغه ارکان او د سی ورزو ان شاء الله په تدریس سره الله سبحانه و تعالی دې منگو تاسو ته په دې خبرو د عمل کولو توفیق الله عزوجل دې منگو استاذو دا ناست د خپل مخ ته 파 را الله سبحانه و تعالی دې زمونږ استاذونه تول أعمال جدي أقبولك الله سبحانه وتعالى لزمانه أخير خاتم في إيمانك أقول قول هذا أستغفر الله لي ولكم وليسائل المسلمين فاستغفروه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك